ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جام ولا, ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إِلَّا مَن وَلَمْ يَتُبْ مُبَدِّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي يَدِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وقال سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو القضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون قِيَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أنعمت عليك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا اعل هدود ام كان من الغاibin لاعذبن لو ديدن اول اذحنه او لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين اني وجدت امراه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 وصدقت أن كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم, عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه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 قبل لهم بها ولنخرجنهم, ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الدن أن آتيك به قبل أن تقرم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عاده عين من الكتاب انا اتيك به قبل ان يطلت اليك طرفك فلما رااه مستقرا عاده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبنني اشكر ام اكفر وما شكر وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عُشَانًا فُرْأَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ هَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو وَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْ صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ طَالَ لَهَا دُخُولُ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُرَّدٌ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 أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقومه يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون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 ما كان لكم Thank you. بين يدي رحمته قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون بل اذارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنتون وآباؤنا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن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 قُل وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ هذا هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي ولا تسمع الصم الدعاء ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ سَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوْدَ آخِرِينَ وَتَرَى الْبِالَ تَحْسَبُهَا دَامِدَتَهُ وَهِيَ تَمُرُ مَرْعَ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ويبهر بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منا وهم من فزع وهم من فزع يومئذ امنون ومن جاء بالسيئه فكبه جون فينا تكبه في النار أتلو القرآن فمن اهتدا فإن